قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هن هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت ابدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعلق تميمه فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمه فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون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 وأنه من الذنوب التي لا يغفرها الله لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأراد أن يبين أن هناك أنواع يقع الناس فيها ظنا منهم أنها لا تكون شركا بل يزعمون على أنها تكون في من باب الرقى فأراد المؤلف أن يرد الأحاديث الدالة على أن من تعلق شيئا من هذه الأمور ويعتقد فيها أنها ترفع البلاء إذا نزل به أو تدفعه قبل أن ينزل به فذلك شرك بالله عز وجل ثم اورد الايه وهي قوله تبارك وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشبات ضره الايه فقوله باب من الشرك لبس الحلقه والخيط حلقه قد تكون من صفر من حديد او خيط قد فيه عقد يذهب بعض الناس إلى من يعمرون مثل هذه الأعمال وهي نوع من أنواع الدجل على العامة المساكين فيأتي ويعقد الخيط ويعقد وينفث فيه ويقول هذا ينفعك وهم لا يعطون مجانا بل يأخذون من الشخص الذي يقدمون له مثل هذا العمل أجرة على ذلك هنا الحلقة والخيط ونحوهما إذا لبسها الإنسان لرفع البلاء الذي نزل به عنده مرض أصابه شيء فيأتي لمن يعمل له مثل ذلك العمل من أجل أن يرفع هذا الشيء الذي نزل به أو يأتي من باب الاحتياط يعمل مثل هذا العمل حتى أنه لا يصاب بشيء ففي كل الأمرين هذا شرك بالله عز وجل لأنه تعلق بمخلوق وهذا ليس من الأمور التي يتعالج بها لا شرعا ولا قدرا أي ليست من الأمور المشروعه ان الانسان اذا مرض ذهب الى اخر فيعمل له حلقه من حديد او صفر صفر يعني من الصفر او يعمل له خيط يعقد فيه اشياء ثم يعطيه يلبسه هذا لم يرد الحديث بمثل ذلك وليس فيه تجربه عند الناس مثل هذا اذا هذا العمل ليس من الشرع والضر لا يرفعه الا الله ولا يدفعه إلا الله أي لا يرفعه إذا نزل بالإنسان إلا الله عز وجل ولا يدفعه قبل أن ينزل به إلا الله أما مثل هذه الأعمال فلا تفيد المسلم شيئا والآية الصريحة قل افرايتم ما تدعون من دون الله من الاصنام من الأوثان من السحره ممن يعمل مثل هذه الأعمال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إذا قدر الله عليك مرضا أو مصيبة هل هن كاشفات ضره هل هذه الأشياء التي تتعلقون بها وتدعونها من دون الله عز وجل هل تكشف الضر الذي أراده الله لي وأزله بي هذا لا يمكن وكذلك هل هذه الأشياء هل تكون ممسكة لرحمة الله عز وجل إذا أراد الله أن يرحم عبده هذا لا يستطيع أن يعمله إنسان ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو أرادوا أن يدفعوا عنك شيئا لن يستطيعوا إلا بشيء كتبه الله لك فما كتبه الله لك لا يمكن أن يمنعه أحد وما كتب عليك لا يمكن أن يمنعه أحد وهذا سبيل المتوكلين على الله عز وجل أما العلاج من المرض إذا نزل بالإنسان فهذا الباب مفتوح تذهب إلى الطبيب إذا كان طبيبا يعني غير شرعي يعني غير متخصص في الطب المعاصر مثلا عنده خبرة فيما يعمله إما بالكي وإما بنوع من الأعشاب شيء مجرب للتداوي فهذا لا شيء فيه ولكن يعمل لك خيطا أو صفرة حديدة يعلقها في جنبك أو في أي مكان ثاني لا تنفع شيئا وهذا مما يتعلق به الناس ولهذا أورد الحديث عن عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه يعني ما هذه الحلقة التي تلبسها قال من الواهنه وهو عرق ياخذ في المنكب عرق يأخذ من المنكب يسمى الواهنه فيعملون مثل هذا العمل ظنا منهم على ان ذلك المرض يرفع بمثل هذا العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت ابدا وإنك لو مت وأنت متعلق بهذه الحديد من الصخر أو من الحديد أو من أي نوع من الأنواع لو مت وهي عليك ما أفلحت هكذا يقول لذلك الرجل والرجل صحابي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له ذلك القول ثم أورد رواية أخرى عن عقمة بن عامر المرضوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك التميمة التي سيأتي ذكرها في الباب التالي هي العجائم التي يعملها بعض الناس لأخذ أموال من الآخرين بحيث أنه يعلقها في عضد ابنه إذا مرض أو المرأة إذا مرضت فهم يتعلقون بمثل هذه الأشياء ظنا أنها تفيدهم فرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه بتلك الدعوة من تعلق تميمة فلا أسم الله له أي فلا أسم الله له ما يريده ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ودع بمعنى لا ترك الودع شيء من الجلود توضع في رقاب الدواب وكذلك أنواع من العظام يأخذونها يعلقونها عند الأبواب والغرض من ذلك أنها تدفع العين وتجد بعض الناس حتى من السائقين عنده سيارة فيأخذ نعال ويعلقها في آخر السيارة من اي لا ان لا تصيبها العين يعني ظنا منه ان هذه النعال معلقه ستدفع عن سيارته العين حتى لا تصاب بها وهذه كلها من انواع الشرك التعلق بها من انواع الشرك انت علق بها ظنا منه انها تنفع وتدفع فهذا شرك لانه تعلق بغير الله عز وجل وانت تصور على انها سبب من الاسباب فهذا السبب غير مشروع فالعمل محرم هذا العمل إما شرك بالله عز وجل إذا اعتقد ذلك وإن لم اعتقد ذلك وظن على أنها من الأسباب فهذه الأسباب لم تشرع إذا عمل عملا محرما وهو في كلا الأمرين إما أن يصل إلى درجة الشرك والشرك الله عز وجل لا يغفره وإما أن يكون من الأعمال المحرمة التي لا يجوز أن يعملها المسلم وقد يحاسب على ذلك ونبلغ حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه ننظر لهذا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون مثل هذه الأعمال ويحذرون منها وهي موجودة في الكتب بين أيدي الناس ولكن أكثر الناس في أمى عنها مثل ما سمعتم السؤال البارحة أن ذلك الرجل، وهو إمام، يعني إمام مسجد، قال لتلك المرأة التي أصابتها الهموم والأمراض أن تأخذ ذبيحه وتذبح حالما. لعبد القادر الجيلاني، وهو إمام يصلي بالناس. فهذا الجهل الذي أصاب الناس هو الذي أكثر البلاء بين الناس. جاهل لا يعلم من العلم الشرعي شيئا، ثم يتصدر مثل هذه الأعمال ويضل الناس. هذا حذيثة رضي الله عنه صحابي جليل رأى رجلا في يده خيط هذا الخيطة التي قلنا الذي فيها العقد وقد جاءت السورة كما تعرفون سورة قلعوا لرب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد النفس في العقد يستعمل هذا السحره ينفث فيها يعقدوها ثم يعطوها لهؤلاء بمبلغ بخس من المال ولا يستفيدون شيئا لا في حياتهم الدنيا لا يغنيهم ذاك المال لأنه قد يأخذ ثمنا قليلا يأخذ منه الذي يتيسر كما يرى ولكنه أضله وأضل نفسه ماذا عمل حذيفة قطع الخيط من يده قطع الخيط بيده من يد ذلك الرجل وتلى هذه الايه استدل بايه وارده في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر لان هذا شرك اصغر حينما يتعلق بهذا وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ما يؤمن اكثر بالله إلا وهم مشركون هو مؤمن بالله ويعلم ان الله هو الضار النافع لكن يدخل عليه الشرك من هذا الباب فيعمل مثل ذلك العمل اذا هذا فهم الصحابه لمثل هذه الأشياء لا يظن الناس أن من سمعه يحدث الناس ويحذرهم من هذه الأنواع يظن أن ذلك من عند نفسه كلا بل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام على الشرك وكانوا يتعاطون مثل تلك الأعمال لكن لما أثر الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال في رسالته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات قال من الظلام ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الشرك ظلمات الكفر ظلمات الطغيان، اعتداء الاقوياء على الضعفاء فالله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا وجعله نور أرسله بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا يضيء الطريق لمن أراد الهدايه فرسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الأمة مما كانت فيه وهداها إلى طريق الحق فيجب على المسلم إذا سمع مثل هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ووجد مثل تلك الأعمال عند الآخرين إن لم يكن هو يعملها فيعمل مثل ما عمل حذيفة ولكن بالاسلوب الحسن. يعني كتجد عند إنسان هذه الحلقة في صهرة من يده في يده أو هذا الخيط فإذا بادرت وقطعت بيديك ربما أنه تأتي مشكلة منه لأنه لا يفهم ماذا تريد له والمؤمن يحب لنفسه ويحب لأخيه لكن هذا الصحابي حينما قطع ذلك الخيط من يدي ذلك الرجل الرجل سلم وعلم أن هذا صحابي وأنه لا يأمره إلا بخير فيجب على المسلم أن يدفع الشر أولا عن نفسه عن أسرته عن اولاده عن من يقربون منه لأن الله عز وجل قال لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين فيبدأ بالأقرب في الأقرب ثم كذلك إخوانه الذين يرى منهم ذلك الخطأ فعليه أن يبين لهم مثل ذلك تحت أو نقرأ الباب الثاني في ذكر نعم في ذكر طيب صدم قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا يعني المسلم يجب عليه أن يفهم الأسباب التي يستعملها. فإذا فهم الاسباب وعرف على انها مشروعه عند ذلك يعمل بها فمثلا الانسان اذا اصيب بمرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا جعل له شفاء عرفه من عرفه وجاهله من جهله فمعنى ذلك ان الامراض هي باذن الله عز وجل وكذلك شفاء تلك الأمراض بإذن الله عز وجل لكن جعل لنا أسبابا مشروعة إذا اصبنا بذلك المرض أن نتعاضى تلك الأسباب التي قدرها الله عز وجل إذن من الأسباب التداوي ورسول عليه وسلم والسلام قال تداووا، فنتداوى بأي شيء بشيء مشروع لا نتداوى بالحرام يعني مثل الأمور المحرمة مثل الدم مثل الخنزير مثل الاشياء التي حرمها الله عز وجل فهذه لا يجوز ان نتداوى بها لكن نتداوى بالاشياء الشرعيه الطاهره النظيفه فتذهب الى الطبيب وبحمد الله في هذه الفترات تقدم الطب عنده اجهزه تكشف كل الامور الموجوده في جسم الانسان عنده تحليل الدم عنده اشاعه عنده امور اخرى فاذا جيت الى الطبيب وذلك على الدواء أنت تستعمل ذلك الدواء لأن الطبيب ليس عنده حج بمعنى أنه يقول اذبح للشيخ الفلاني للولي الفلاني اعمل كذا قدم مالا نذرا لا عنده حاجه أمام عينيه حينما يكشف على المريض يعرف المرض بالوسائل المعروفة ثم يعطيه الدواء على ذلك فهذا مطلوب من الإنسان أن يعالج نفسه إذن هذه بالأشياء المشروعة إذا كان هناك كما قلنا أعمال يعملها الإنسان أو الناس حسب العادة المعروفة يتداون بها مثلا العسل فيه شفاء كما قال الله عز وجل فإذا إنسان دل آخر على أن يتداوى بالعسل يتداوى بالامور المعروفة مثل الشرب التي يسمونها السنه وغيرها أي حاجات محسوسه من حاجات يعني يخمنها براسه ويقول اعمل كذا واعمل كذا شيء موجود يتعالج به فهذه كلها امور مشروعه اما ان يتعلق بمثل ما عمل مثل ذكر ذلك بحديده او بخيط او يشبه ذلك فهذا كله لا يجوز نعم. ثانيها ثانيا يعتمد العبد عليها بل, بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصها على النافع منها مثلا أنت مرض وذهبت إلى الطبيب وأعطاك علاج أنت لا تعتقد أن هذا العلاج هو الذي سيشفي ذلك المرض وإنما هذا هو سبب من الأسباب فأنت لا تعلق نفسك بذلك الدواء بأنه الذي سيرفع عنك ذلك المرض وإن المرض يرفع بإذن الله وهذا سبب من الاسباب وكونك تعمل سبب من الاسباب هذا من الامور المشروعه يعني امرت بذلك امرت بان تتداوى ان تتعالج فانت تتداوى والله عز وجل كما سمعنا في هذا الحديث وهو في الصحيحين فيه البخاري ما أنزل الله من داء الا جعل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله ولهذا ذكر الرجل الذي كان بطن اخيه منطلقا وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشقيه عسلا فذهب وسقاه فزاد رجع إليه قال زاد قال أشقيه وكذلك حتى المرة الرابعة لانه في المرة الثالثة قال له صدق الله وكذب بطن أخيك صدق الله وكذب بطن أخيك فلما سقاه الرابعة كف ذلك المرض وشفي. هذا معناه أن هذه الأدوية كما قال ابن القيم في كتاب الطب أنها تحتاج إلى تركيب معين إذا جاء التركيب صحيحا فبإذن الله يكون الشفاء لكن الطبيب هو الذي قد يخطي لأن الرسول قال في الحديث عرفه من عرفه وجهله من جهله فالطبيب لما يأتي يركب الأدوية قد تكون مقاديرها منضبطه وذلك يكون بإذن الله يشفى المريض قد يكون فيه زيادة قد يكون فيها نقص تأتي المشكلة وهذا حادث معروف قد يأتي إنسان عند طبيب ما عنده الخبرة الكاملة فيعطيه دواء يزيده بلاء لما يروح عند الطبيب الثاني الذي عنده الخبرة وعنده التجربة يعطيه دواء قد يعالجه من ذاك الدواء السابق لأنه غلط ثم يشفى بإذن الله وهذا كله بإذن الله أي أن المسلم يعمل السبب ويعلم أن ذلك كله بإذن الله عز وجل فلا يعلق نفسه بالسبب وأنه هو الذي يشفيه وإنما يعلق نفسه بالمسبب الذي أمره بذلك فيتعلق بالله عز وجل ويتوجه إليه ويعمل ذلك السبب أنا أعطيكم أمثلة حتى نعرف أن الأسباب لا بد منها الله عز وجل ذكر في كتابه بقوله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآن الحرف أنت تحرف تروح لأرضك حينما ينزل المطر فتحرثها وترمي فيها البذور الله يقول لك أفريت ثم تحرثون أثبت لك الحرف ثم يخبر هذا الشيء هل أنت تزرع أم الله السبب موجود عندك أنت رحت ورميتها كل العملية التي عاملتها أنت حرفت الأرض وأخذت البذر ورميت إذن من الذي ينبثه من الذي يوصله هو الله عز وجل لكن أنت لو لم تحرص أرضك هل ستتحصل على زراعة تتحصل على شيء ما تتحصل اذا معنى لابد أن تحرص لابد أن تزرع لكن ما تقول خلاص أنا حرثت وزرعت سيأتيني كل شيء لأن الله عز وجل أخبر في هذه الايه قال لو نشعج عنه حطاما ممكن ينبت الزرع ويصل إلى درجة مرحلة ثم الله عز وجل يقضي عليه كذلك أخبر عن الماء أفرأيتم ما تشربون هذا الماء أأنتم أنزلتموه من المزن المزن السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء يعلناه أجاجا لو أراد الله نجعله أجاجا مثل البحر ولكن شأن يكون كذلك إذن في النار أفرأيتم ما تورون هذه الآيات تبين للمسلم أن السبب لابد أن يعمل ولكن الذي يوصل ذلك هو الله عز وجل إذا لا يعلق الإنسان نفسه بمخلوق من دون الله وإنما يعلق نفسه بالله عز وجل يعتمد عليه ويعمل الأسباب فإذا لم يعمل الأسباب لا يمكن أن يتحصل على الشيء الذي يريده أنت تريد ولدا، تريد أولاد فجلت بالماء تزوج فجل أولاد من فهن؟ لا بد أن تأتي لا بد أن تتزوج ولكن الله عز وجل بين قال ويجعل من يشاء عقيما حتى لو تزوجت والله عز وجل لا يريد ذلك فيجعلك عقيم اذا الأسباب هذه مطلوبة من المسلم وهي من أنواع التوحيد يعني أسباب الله عز وجل جعلها في هذا الكون لا يمكن أن يعمر الكون إلا بمثل هذه الأعمال أما إذا تركنا وجلسنا وقلنا خلاص حتى على الله أحنا ما على الله لكن التوكل ليس كذالك. لما جاء رجل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده راحلة راكب عليها. كما تعرفون ما في سيارات في الوقت. فيه الجمال وغيرها من الحمير التي تركب. فدخل على رسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عنده راحلة. قال له أعقلها أو أتوكل. وكثير منكم يعرف الجمال. كيف يعقلها معناه يبحبل ويربطها حتى ما تقوم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل أعقلها لابد من هذا وتوكل على الله لأنه ليس عملك هذا هو الذي يملكها لك ويمسكها وإنما ذلك يكون بقدر الله عز وجل إذن الإنسان لابد أن يعمل الأسباب ويعلم أن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل نذكر مثل آخر حتى يوضح أكثر النار طبيعتها لإحراك النار كل شيء ترميه فيها تحرقه هذا شيء معروف لكن الله عز وجل إذا أراد أن يسلبها هذه الخاصية سلبها جصة إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه ونهاهم عن الشرك وعن عبادة الأوثان تلك الأصنام التي ينحتونها بأيديهم يعني هم أقوى منها وأعقل منها ينحت بيده الصنم ثم يأتي ويسجد له فنهوهم عن هذا العمل لأن العاقل الذي عقله باقي على فطرته العقل يمجد مثل هذه الأعمال كيف تعمل شيئا وتجعله إله لك لأن الإله هو القوي وهو القادر وهو المحي وهو المميت وهو الرازق ولكن أنت بنفسك لأن عملت هذه الأشياء ونصبتها وتأتي تسجد لها نهاهم عنها ولكن لم يقبلوا منه ذلك واخيرا قالوا هذا الذي عمل هذا العمل لابد أن نحرقه لانه ماذا صنع حينما نهاهم وواصل معهم ولكن لم يقبلوا منه في يوم يسمى عندهم يوم الزينة أو يوم عيد من أعيادهم فذهب لهذا العيد لأن العادة عند الناس والعادة ما تختلف عند الناس يوم العيد كل الناس يذهبون إلى المصلة ذهبوا في هذا اليوم إلى مكان الاجتماع الذي اجتمعنا فيه إبراهيم عرضوا عليه فقال إني شقيم يعني ما أستطيع روح بعدما ذهبوا رجع لهذه الأصنام وكسرها جميعا إلا كبيرهم يعني في أصنام صغار وكبار على أشكال مختلفة لكن في واحد كبير منهم ذكروا في القصة والله عز وجل نص على ذلك ضرب عليهم ضربا باليمين وجعل الفأس في عنق ذلك الكبير فلما رجعوا وشافوا أصنامهم بهذه الحالة معانها آلية يتعلقون بها تدفع عنهم الشر فهو قال لهم أفريتم ما تعبدون لأنهم سألوا من فعل هذا بآلهتنا قال, فعل... قال اسألوا كبيرهم يعني فعلوا كبيرهم هذا يعني الكبير يقول اغتاظ من هؤلاء الصغار يعني تعبدونهم معه وهو الكبير الأولى يكون هو المعبود بناء على ذلك عمل مثل هذا العمل بعد الحوار والمناقشة عرفوا أنهم ضالون افرايتم ما تلحتون افرايتم ما تعبدونها وانتم تعملوها بايديكم فرجعوا الى انفسهم وقالوا انهم ظالمين ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ان هؤلاء ما ينفعون انت تعلم هذا اذا ماذا العمل ولا بد ان ينتصروا الالهه والمفروض الاله هو الذي ينتصر لهم لكنهم ينتصرون لهم عملوا كما ذكر الله عز وجل وجمع ذلك الحطب الكثير واوقدوا تلك النار حتى ذكروا على أن الطير لو مرته بعيده تسقط على تلك النار المسهبة المرتدعة ثم ارادوا به كيدا ما قدوا الأقربون من النار أخذوه في منجنيك ورمى في القصة أن جبريل عرض له في الحديث الصحيح وقال له هل من حاجة ماذا قال إبراهيم؟ قال أما إليك فلا أما إليك فلا يعني في هذا الموقف في هذه الحالة حينما يكون إنسان في هذا الحرج في هذا الضيق أي إنسان يأتي يريد ينقذه يقول له تفضل جل كل خير لكن قال أما إليك فلا يعني حي إليك لا أما إلى الله كذلك الله عز وجل قال لتلك النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذن طبيعتها الإحراك والطير لو مر من بعيد سقط فيها الله عز وجل نزع تلك الخاصية منها وفي الحديث وفي الأثر أنه لو لم يقول وسلاما لمات من شدة البرد إذن على المسلم أن يتوكل على الله ويعلق قلبه بالله في جميع أموره ويعمل الأسباب ولا يتعلق بتلك الأسباب ظنا منه أنها هي التي تفيده بل هي تفيد بإذن الله عز وجل ولو شاء الله عز وجل لنزع منها تلك الخاصيه وإذا جيت عند الطبيب عمل لك إبرة أو اعطاك حبوب هذا سبب بإذن الله تشفى لو أراد الله أن يزع الخاصية في ذلك الدواء نزع اذا التوكل والاعتماد هو على الله في جميع أعمالنا ثم علينا أن نعمل بالأسباب لأن من ترك الأسباب ترك التوحيد أو ترك جزء من التوحيد التوحيد الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات وأمرنا أن نعمل بذلك إذا لم نعمل ففي إيماننا وفي اعتقادنا خلل. ثانيها أن, أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها نعم مع قيامه بالمشروع منها المشروع منها مطلوب منك أن تتعالج فتذهب ولكن لا تعتقد أن في تلك الأشياء العافية وإنما المعافي والشافي هو الله عز وجل معه. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه هذا الذي نتحدث عنه نقول هذه الأسباب مهما قويت مرتبطة بقضاء الله فإذا أراد الله لها ذلك أنضى وإذا أراد أن يمنع ذلك منع نعم والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته حيث ربث المسببات بأسبابها والمعلولات بإعلالها وإن شاء غيرها كيف يشاء لألا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمر عمله بجميع الأسباب نعم يأخذ الأسباب ويعمل بها ولكن يعتمد على الله عز وجل لأنه الذي يتمم ذلك نعم إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير. الآن لما ذكر لنا هذه المعاني وسمعتم الآيات التي أوردناها وأن الأسباب لا بد منها وهذه الأسباب يعني أن أراد الله أن يوصل ذلك الشفاء أو صلى هو أن أن يمنعه منعه رجع للحلقه والخيط هل هذه من الاسباب المشروعه لا حديده ليس فيها شيء خيط ليس فيه شيء فترى الحديدة. الحديده في جنبك او الخيط في جنبك هذا ما في شيء لا في ابره فيها دواء ولا في حبوب حتى تبلعها ولا في شيء تشربه يعني مثل العسل الذي سبق ذكر التمثيل به وانما هو شيء عادي فهذا الشيء العادي ليس من الاشياء المشروعه اذا اذا تعلق الانسان بهذا الخيط او بهذه الحديده ظنا منه او اعتقادا منه انها ترفع البلاء اذا نزل بالانسان او تدفعه حتى لا ينزل به فهذا شرك اكبر لانه اعتقد في هذه الاشياء التي لا تنفع ولا تضر انها تنفعه وتضره فهذا شرك في الربوبيه لان الله هو وحده القادر المتصرف المدبر اما هذه الخيوط وهذا الحديد فلا قيمه له اما اذا لم يعتقد هذا فيكون ذلك محرما نعم بقي شيء في الباب من فوط نعم جديد في قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والسماء في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود التمائم شيء يعلق لا لا لا ما هي المثل ماهي المثل ما هي ما هي وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو يستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه وعن سعيد بن جبير قال هذا هذا الكتاب عندك فيه صدف فيه صدف فيه, فيه, فيه شرح التماعي جعلوا صدف عندك السبب شيء يعلقه جعلوا مع المثل جعلوا مع المثل جعلوا مع المثل جعلو جعلو جعلو جعلو هذا موجود مع المثل الشرطين السمع وكذا لكن في آخر ده ما نريدش في آخر ده صحة تماماً لا لا على كل حال شيء هو بعدين نبدأ الآن نشرح الباب هذا وهذا من الأمور الموجودة بين الناس الآن باب ما جاء في الرقى والسمع الرقية والتميم التي تعلق الرقية رقية مشروع ورقية ممنوع إذا كانت الرقية بالقرآن أو بالسنة أو بالآثار الثابتة فهذا شيء مشروع وإذا كانت الرقية بشيء فيه شرك فهذا ممنوع الدليل على هذا أن أبو سعيد الخدري مر هو ومن معه على أهل حي. فطلبوا منهم القرأة أي وهذا من حق المسلم على المسلم أن يقريه وأن يضيفه وحق الضيافة ثلاثة أيام ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يثوي الرجل عند أخيه حتى يحريه أي بعد ثلاثه أيام ليس له حق أن يبقى عنده وإذا بقي عنده وتكرم عليه ذلك فهو صدق صدق عليه ليس من حقه الذي يجب عليه لأن من الإيمان كما في الصحيحين أن يكرم المرء ضيفه من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هؤلاء مروا على هؤلاء وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم الناس عندهم نوع من البخل بعدما تجاوزوا قليلا لدغ رئيسهم يعني رئيس الحي هؤلاء لدق يعني ثعبان أو عقرب أو شيء لدغه بدغة. وقد قد رسول عليه الصلاه والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى من عين أو حمى الحمى يعني ذوات السموم والعين التي تصيب الإنسان وسنتحدث عنها وهذا حق ما قال رسول عليه الصلاه والسلام لو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين ولهذا رسول عليه الصلاه والسلام قال كلكم عين إلا من بارك يعني إذا نظر الإنسان إلى شيء وأعيبه حتى ولو كان ولده أو ذابته أو أي إنسان يقول ما شاء الله تبارك الله خلاص يذهب عنه ذلك الشيء هؤلاء لما لم يضيفوهم والرقيه كانت معروفة في الجاهلين فلما لدغ رئيسهم ذهبوا وراء هؤلاء المجموعة الذين لم يرضوا أن يضيفوهم قالوا هل عندكم من راقي يعني هل فيكم أحد يتعاطى الرقيه فقال أبو سعيد الخدري نعم ولكن لا نرقى لكم إلا بجعل يعني ما نرقى مجانا لأنهم ما أكرمهم لو أكرمهم كانوا يكافئونهم فذهب إلى ذلك الرجل وصار يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثم ينفث على محل اللدغه يقرأ السورة ثم ينفث وهكذا حتى برئ الرجل وقام كانما نشط من عقاله فأعطهم جعلا غنما فجاء بالغنم إلى جماعته فقال الصحابة لا يمكن أن نأكل من ذلك شيئا حتى نسأل رسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدلك على ورع الصحابة وأنهم لا يعملون شيئا إلا بعد أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فلما جاءوا به إلى رسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك قال له ومن أدرك أن في الفاتحة في رقية فأخبره أنه عمل ذلك فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسحب أي أن أخذ الجعل على الرقية يعني يائس لكن كونه حرفه لا سنتحدث على على كونه حرفه يائس هذا فالشاهد على أن هذا مشروع أي الرقية اذا اصيب الانسان بشيء اما بمس من الشيطان واما بسحر واما لدقه ثعبان يجوز له ان يطلب الرقم يعني هو الطلب نفسه فيه شيء لكن يجوز للراقي ان يرقيه باي شيء يرقيه اما بفاتحه الكتاب بالمعوذات من ال... عليه وسلم الذي فيه في الصحيح اللهم اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ساكمن. وغير ذلك من الادعيه الماثوره ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تجرع عليه بالمعوذات ثم تقول تنفث في يديه وتمسح بيديه جسمه لبركتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركة صلى الرسول عليه وسلم والسلام وسنتحدث عن هذا إما الليل أو غدا عن البركة هل في الصالحين بركة كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك خاص به يعني البركة في الإنسان البركة في جسمه هل هذا عام في الناس الأسقياء الصلحاء أو أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعجل الكلام على هذه النقطة لأنها مهمة ذكر بعض العلماء انه يجوز التبرك بالصالحين ولكن بين العلماء على ان هذا العمل ليس بصحيح وان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول كانوا يتبركون ببصاقه بوضوئه بشعره بلمسه حتى ان الرجل الذي في غزوه بدر حينما قال للرسول عليه الصلاه والسلام وهو يصف الجيش ويرتبهم فجاء عند واحد منهم فقال له بيدي هكذا تأخر فقال اوجعتني يا رسول الله اقذني من نفسك يعني ابقى اقتص منك فرفع رسول الله فقاله اقتص قبله لماذا لماذا صنعت هذا قال اردت ان يكون اخر عهدي من الدنيا جسمي يعني مس جسمه فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل على هذا حتى نقول خاص وبعض الناس ذكروا على أنه يجوز الجواب بين العلماء أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وهذا في قمة الصلاح أليس كذلك الرجل الصالح والعابد المتقي لكن هؤلاء الخلفاء شهد الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه لم يثبت عن احد منهم ان فيه شخصا تبرك به مطلقا بل الصحابه جميعا لكن هؤلاء في القمه لم يثبت ان احدا جاء ومس في اجسامهم وتبرك بهم ولم يعمل ذلك احد من الصحابه فدل هذا على ان ذلك الامر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نقيس الناس الآخرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يجوز التبرك بأثار الصالحين هذا لا يجوز إنما يجوز الطلب من الصالحين أن يدعو لك لأنك إذا كنت في ضيق مريض تريد شيء وتوسمت في رجل فيه الخير والصلاح تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو لك وانت تؤمن على دعائه أما رجل قد مات فهذا لا يجوز أما تأتي تتمسح به وتقول يعني بجاه فولان وكذا فهذا لا يجوز لأن هذا لا يجوز إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لو جاز مع الناس الآخرين لجاز مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي المشهود لهم بالجنة أما هؤلاء الأولياء الصالحون ما ندري والله إلى أين يذهبون نرجو لهم الخير لكن هذه شهادة من الرسول لهؤلاء شهد لهم بأنهم في الجنة إذن علمنا, علمنا بهذا على أن هؤلاء في قمة الصلاح ولكن لم يثبت عن أحد أنه تبقى أما غضية الدعاء ففي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلنا نشطر الجانب هذا حينما اجدب الناس وتأخرت الأمطار والسنة معروفة عندهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر المطر يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعة العيال فادعوا الله لنا سلع. أنتم الآن في المدينة وجبل سلع العداء طلعتم هو هذا الجبل الذي على يميننا. طلعت سحابة صغيرة مثل الترس في نفس اللحظة طلعت وانتشرت في السماء ثم نزلت الامطار ولم يخرجوا من المسجد الا والامطار نازلة واستمرت الامطار اسبوعا كاملا من الجمعة الى الجمعة راق الناس يعني طبيعة الناس اما قنوط واما العكس فحينما كثرت الأمطار ولا سيما في ذلك الزمن البيوت في المدينة من الطين فجاء ذلك الرجل أو غيره فوقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله خربت الديار خاربت الديار فادعو الله لنا فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر يعني الاشياء التي يستفيدون منها ولا تضرهم ففي نفس الوقت انقشعت تلك السحب وطلعوا يمشون في الشمس هذا كان معمولا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في خلافه عمر الخطاب رضي الله عنه تاخر المطر حتى يبست الاشجار بل سموا ذلك العام عام الرماده الرماده كما تعرفونه الشجر الحطب لما يكون في النار يحترق مثل الرماد فلشدة القحط صارت الاشجار مثل الرماد ثم سموا العام عام الرماده فطلبوا من عمر رضي الله عنه ان يستسقي لهم فخرج الى هذا المسجد وصلى بالناس وخطب ثم قال انا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سبق لنا القصه كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اقول لطلاب العلم انه في صحيح البخاري في صلاه الاستسقاء قال انا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم والان نستسقي بعم رسول الله قم يا عباس فدعوا الله لنا قم يا عباس فدعوا الله لنا فقام العباس ورفع يديه وقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبه وهذه أيدينا مرفوع إليك بالتوبة فأغفنا فأرخت السماء السحب مثل الجبال فسقاهم الله عز وجل ننظر الآن لماذا يعمل عمر ويقول العباس ادعو الله ورسول الله أفضل من من, من العباس اليس كذلك هو يبين للناس على أن الاستسقاء والاستغاثه والطلب من الله ما لا يقدر عليه الا الله لو كان يجوز بالموتى لجاز برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر ولكن يعلمون على أن الاستسقاء هو أن يطلب من الرجل الحي أن يدعو الله ولهذا قال العباس قم فادع الله لنا وهذا بجمع من الصحابة لو كان كلامه غلط مع أنه خليفة راشد ورسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين لكن لو كان كلامه في خطأ لقال الصحابة لماذا تصنع هذا كيف تستثقه بالعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم من فهذا يدل المسلم على أن الطلب من الشخص الصالح أن يدعو وهو بلسانه لك يدعو أن تتؤمن على دعائه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 لا نذهب الى البدوي ولا الى الجيلاني ولا الى اي واحد نقول اعطني ادفع عني انزل المطر هذا ما يجوز هذا هذا بالله عز وجل والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ما يحتاج واسطه بينكم وبين الله الا الرسول واسطته انه رسول بلا كما امر الله عز وجل به اما تاتي الى ولي تظن فيه كذا او الى ميت وتطلب منه أن يتوسط لك عند الله بالكلام لا يصرع هذا كلام كذب ولا يجوز أن نسند مثل هذه الأعمال إلا لله عز وجل أو إذا أردنا نعمل سبب من الأسباب كما كنا نحن في الأسباب أن نطلب من شخص نتوسط فيه الخير أن يدعو الله لنا تأتي إليه وتدعو هو يدعو وتؤمن على دعائه ولذلك يا ذلك الرجل الأعمى نستمر جاء ذلك الرجل الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ادعو الله أن يعيد علي بصري أعمى جاء إلى الرسول وطلب منه أن يدعو الله له أن يعيد له بصره فقال الرسول عليه صلى الله عليه وسلم إن شئت صبر يعني ولك الأجر وهذا معلوم من سلب حبابتين في الدنيا له أجر عظيم إذا صبر على ذلك قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت يعني خيره قال بل ما معرض يصبر فقال له اذهب وتوضع وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء نسمع الدعاء لأن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي فرسول عليه وسلم والسلام قال له اذهب وتوضا وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء نسمع الدعاء الدعاء مختصر قال اللهم أني أتوسل بنبيك إليك اللهم فشفعني فيه وشفعه فيي كيف نفسر هذه العبارة الرجل يقول اللهم شفعني في رسول الله وشفعه فيي معنى اللهم شفعني فيه اي اللهم اقبل دعائي في ان تقبل دعائه في اللهم اقبل دعائي أن تقبل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام في اذا الرسول عليه الصلاه والسلام دعا له ما قال له تقف وخلاص تقف عندي وتقول بجاه الرسول او كذا يعني ان الله يعيد إلى بصري بل طلب منه الدعاء والرسول قد وعده والرسول لا يخلف الميعاد لا يخلف الوعد قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت إذن طلب منه أن يصلي ركعتين وهذا عمل صالح يتجرب بالعمل الصالح إلى الله ثم في نفس اللحظة طلب ذلك الرجل كما سمعنا في هذا التعبير وينبغي أن نفهمه اللهم, فشفعه فيه. اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه أي شفعني أن تقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وشفعه فيه أي اقبل دعاه فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعاد الله عليه بصره والعلماء ذكروا هذه القصه في باب المعجزات لان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطي من المعجزات المعنويه القران هذا الذي سيبقى الى تقوم القيامه واعطي معجزات حسيه مثل ما اعطي الانبياء السابقين فمنها تكثير الطعام القليل تسبيح الحصى في يده وحصى حصى تسليم الحجر الذي كان يسلم عليه حنين الجذع لما انتقل الى المنبر ورحب يسكته هذه كلها من المعجزات الحسيه مثل معجزات الانبياء السابقين وفاقهم بالمعجزه المعنويه الدائمه الثابته التي هي القران العظيم الذي تحدى الله به البشريه كلها بانهم لن يستطيعوا أن ياتوا ولو بسوره واحده ولو بايه واحده ولو يتمع الناس كلهم جميعا وما زال التحدي إلى الآن وإلى يوم القيامة لن يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن ولا يأتي بآية من مثله هذه معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام التابتة فالشاهد أن كثير من العلماء أوردوا هذه القصة في باب معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح الذي قلنا عمله ذلك الرجل وهي الصلاة الصلاة من العمال الصالحة قصة الثلاثة الذين خرجوا من قريتهم وصلوا غار في جبل ثم دخلوا في الغار إما من المطر وإما من الشمس يعني استظلوا في هذا المكان فانهدت صخرة سدت عليهم الباب صخرة كبيرة لا يستطيعوا أن يدفعوها ولا أحد يعلم عنهم لا في أحد يعلم عنهم حتى ينقذهم ولا هم يستطيعوا أن يدفعوها بأيديهم فتشاوروا فيما بينهم قالوا تعلمون على ان هذا الذي نزل بنا من البلاء لا يدفعه الا الله فكل واحد منكم يعلم انه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به الى الله الثلاثه واحد كان يبر بوالديه ولهذا فيه شباب عندنا البر بالوالدين من اعظم الامور من اعظم الاعمال الصالحات والله قارن حق الوالدين بحق قال وعبدوا الله ولا تشكوه في شيئا وبالوالدين إحسانا هذا الرجل كان له أب وأم وعنده غنم الغنم هذه تسرح ترعى ثم تعود عند غروب الشمس فيحلب ويأخذ القدح الذي فيه الحليب ويأتي يبدأ بأمه وأبيه إذا شرب بعد ذلك يعطي أولاده في يوم من الأيام ابتعد الغنم ابتعد في المرعى ولم يرجع إلا في الليل بعد أن نام الوالدين حلب حسب العادة وجاء بالقدح لوالدين فوجدهما نائمين. ماذا يصنع هل يضرب فيما يقوم مثل ما يعملوا الأولاد الآن مع ابائهم أبدا وقف الصغار أولاده يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب لم يرد أن يعطيهم ولم يقل لوالديه قوما وقف الليل كله حتى شبع من النوم وقام عند طلوع الفجر فلما قام قدم له الحليب وشربوا بعدما شرب الوالدين أعطاه أولادهم توسل إلى الله قال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج أنا ما نحن فيه فانزحت الصخره قليلاً بقدر دعوته وبقدر عمله هو واحد من ثلاثة رأوا السماء رأوا للنور لكن ما يقدرون يخرجون جاء للثاني واحد قام الثاني يدعو هذا الرجل كان له بنت عم وكان يحبها وراودها على نفسه فامتنعت امتنعت اصابت هالسنة الحاجة فجاءت اليه وطلبت منه المساعدة فشرط عليها ان تخلي بينه وبين نفسها قدم لها المساعدة رضيك جدلت الكلام هذا وقدم لها تلك المساعدة فلما أراد أن يعمل معها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته يعني متمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحقه فرجع خاف من الله عز وجل وترك لها المال ودعى بهذا الدعاء قال اللهم ان كنت علمت أنني تركتها خوفا منك واتقاءا من عذابك فرفعنا ما نحن فيه فانزاحت الصخره قليلا وكذلك لن يستطيع الخروج بقى الثالث الثالث هذا كان عنده أجير تعرفون الأجير يشتغل عنده عامل كان يشتغل عنده فبقت له عنده أجرة ثم سافر الأجير هذا سافر ومكث فترة طويلة ثم عاد هذا الرجل صاحب المال وهذا ينبغي الان أن يسمع مني إن شاء الله كثير منهم أصحاب الأعمال الذين يستاجرون الناس يشتغلون عندهم ماذا صنع هذا الرجل هذا المال الذي له في تلك الأجرة الذي يكون قليلا عمل يوم يومين أو كذا ما تركه وقال إذا جاء الرجل أعطيه حقه بل اشترى به دابه غنمه ثم تباركت ثم يعني توسع هذا المال فأصبح عنده وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم كل لذلك الرجل من تلك الأجرة لأنه مكث فترة طويلة ثم رجع هذا الرجل بعد تلك الفترة الطويلة وجاء عند هذا الرجل وقال يا رجل تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج أريد تعطيني حقي قال انظر لهذه الأموال كلها لك قال له لا تهزأ بي قال هذا استهزاء يعني هذه الأموال الكثيرة كيف لي قال بل كلها لك هذه من الأجر الذي كان عندي قال فاشتاق ذلك المال كله ولم يترك منه شيئا فقال في دعايا الله كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عن ما نحن فيه انزاحت الصخره عنهم وخرجوا يمشون هذا توسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة الإنسان يتوثر إلى الله بأسماء الحسنى وبعمله الصالح فإذا كنت تعلم من نفسك أنك عملت عملا خالصا لله عز وجل فإذا أصابك شيء لك أن تتوجه إلى الله عز وجل بذلك العمل الذي عملته خالصا له إذن عندنا هذه الأسباب التي يعملها الإنسان إما التوسل بالعمل الصالح وهذا معنى التوسل، أو بدعاء الرجل الصالح هذا هو التوسل المشروع أما كونك تدعو ميتا وتطلب منهم لا يطلب الله من الله أو تدعو غائبا ولو كان صالحا ولكنه غائب فهذا كله شرك بالله عز وجل لا يجوز أن نعمل مثل هذا العمل وكثير من الناس بجاهك يا فلان بجاهك يا فلان، الولي الفلاني، يطلب منه كذا أن يشافين عند مرض المرأة تذهب وتظل ما جاءها ولد وأنا سمعت بهذه الاذن في بعض البلدان من امرأة دخلت مسجدا وفيه قبرا وعليه حلة خضراء ودخلت وتطلب منه الولد هذا الشيء ما ينكر موجود في العالم موجود. وسمعت شخصا بنفسي وأنا بنفسي موجود وهو على كتفه ولد والثاني في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين المدد يا حسين في قبر الحسين يمكن بعضكم يعرف هذا وقبر الحسين عليه تلك ال... الشبكة الصفر من الصفر قال واحد أنهم يطوفون بالقبر والله أزواجه يقول في كتابه يا أيها الذين امنوا إن آتكم فاسقون بنبين فتبينوا فقلت لبعض الإخوة لابد ان نذهب ما دمنا موجودين حتى نعرف هل هذا صحيح او لا